في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع وحيث انتهينا من الكلام على مواقيت الصلاة وما يتعلق بها من أحكام فإن المصنف رحمه الله قد شرع يتناول الكلام عن الأذام والإقامة وذلك باعتبار الأذام وسيلة هامة من وسائل الإعلام بالصلاة من خلال صوت مسموع يبلغ القاصي والدين، وأن الإقامة هي وسيلة للإعلام ببدء شروع الإمامة في الصلاة، والأذان والإقامة لهما من الأحكام الكثير والكثير في الفقه الإسلامي، فلهما حكم ولهما شروط. مستحبات ومطلات وأحكام أخرى. فقال المصنف رحمه الله عز وجل مبينا حكم الأذان وصفته: صلى الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جماعة. وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولاً. مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لك سلام وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير هنا لم يتناول المصنف تعريف الأذان ولا حكمة مشروعية ولنذكر ذلك لأبنائنا الطلاب اتماما للفائدة فنقول إن الأذان في اللعب مأخوذ من الفعل أذن بمعنى أعلم وأخبر، وهذا يعني الإعلام قال تعالى في كتابه العزيز وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وقال جل شأنه في سورة الحج وفي شأن الإعلام بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم أما الأذان عند علماء الفقه أو علماء الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة ويطلق الأذان أيضا على الألفاظ المخصوصة وهذا التعريف الشهير في المذهب غيرنا غيرنا من المذاهب يقول إنه إعلام مخصوص في وقت مخصوص وهذا كلام موجز قاله الحنفية والشافعية يقولون إنه قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة فيلاحظ في تعريفهم أن فيه قيد بالصلاة المفروضة ولما كان لكل شيء حكمة فهناك من حكمة تشريع الأذان ما يلي أن الأذان شعيرة هامة من شعائر الإسلام بل إن وجوده يدل على إسلام أهل البلدة التي يؤذن فيها فقدروي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع صوتا أنسك وإلا أغاره فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزا الحديث فيه من الدلائل الكثير دل الحديث على التوقيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير فيه على عدوه عند طلوع الفجر وهذه النظرية عسكرية هامة جدا أخذت بها بعض المدارس أو تأخذ بها المدارس العسكرية في العالم في الشرق والغرب عند بدء أول ضوء في الصباح أو عند انتهاء آخر روء في المساء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالأذان على إسلام أهل هذه البلدة أو القرية أو عدم إسلامي فبمجرد سماعه للأذان يمسك عن الإغارة عليه وهذا هو الملمح الأساسي في الحديث الذي نستشهد به على أن الأذان شعيرة هامة من شعائر الإسلام فحيث كان هناك أذان كان هناك إسلام في الحديث أيضا تشريع الأذان أو جواز الأذان أو استحبابه لمن كان بمفرده أو كان في جمع قليل كما سيأتي الحديث عنه لأن هذا الرجل الذي أذنه كان راعي من الرعاة ومن حكمة تشريع الأذان أيضا أن الأذان سبب لترضي الشيطان من المكان وهذا خير للإنسان المسلم وحصن له في نفس الوقت فقد روى عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا وهناك أحاديث أخرى في نفس هذا المعنى أن الشيطان يهرب عند سماع الأذان ويهرب على كيفية مهينة والعياذ بالله من حكمة تشريع الأذان أيضا اجتماع الأذان على ذكر الله تعالى فالاذان كما ترى يشمل على تكبير وشهادة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فقد روية ولهذا يشرع الترديد خلف المؤذن يشرع لسامع الأذان أن يردد خلف المؤذن فقد روى عن عبد الله بن عمرين بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من, من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة والحقيقة أن الأذان ورد في فضله من الأحاديث الكثير والكثير لعل من أشهرها حديث عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجاء المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وذلك لما يبلغوه من دعوة الله عز وجل وإعلام الناس بتوقيت الصلاة والأذان أبناءنا الطلاب سنة عند جمهور علماء المذهب بل هو سنة عند الكثير من الفقهاء غير المالكية فعند علماء المالكية أو عند جمهورهم الأذان يسن في كل مسجد من المساجد حتى لو كانت المساجد عالية بعضها فوق بعض أو ملاصقة بعضها بجانب بعض أو مساجد صغيرة بجانب مساجد الكبيرة كل ما يطلق عليه أنه مسجد وأوقف للصلاة واتخذت الصلاة فيه عبادة يشرع فيه أو يسن فيه الأذان عند جمهور علماء المذان بل هو سنة أيضا بكل محل جرت العادة بصلاة الجماعة فيه أو موضع جرت العادة فيه بالاجتماع حتى ولو لم يكن مسجد كما لو كان أهل مكان في موضع عمل مثلا ويصلون في طرق أو في صالة أو في موضع معين من مكان عمل لكن الإمام ابن عرفه وغيره من بعض علماء المذهب يرون أن الأذان واجب وأن أهل البلدة لو تركوه وجب قتالهم وأصل الاستدلال على سنية الأذان بل وعلى كيفيته أيضا هذا الحديث الشهير حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو فيه رؤية منامية وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي رجل وأنا ناء رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به للصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان من غير ترجيع قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا إلى آخر الإقامة فرادا فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ما وردي هو من أئمة الشافعية الكبار دل هذا الحديث على سنية الأذان ونزيد الأمر إضاحا فنقول إن الأذان قد شرع في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة استصعب الأمر أو صعب الأمر على الناس في معرفة وقت الصلاة ووقعت المشاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه في ذلك فأشعر بعضهم بأن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت الصلاة حتى لا تفوتهم صلاة الجماعة وأشعر بعضهم باتخاذ الناقوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه للنصارى وأشار بعضهم باتخاذ البوق فقال إنه لليهود وأشار بعضهم بالدف فقالوا هو للروم وأشار بعضهم بإشعال نار فقال ذلك للمجوس وأشار بعضهم بنصب راية فإذا رأيها الناس علموا وقت الصلاة لم يعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتفق الأراء على شيء فقام النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأمر فبات عبد الله بن زيد مهتما باهتمام النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في نومه ما رأى وهو الحديث المشار إليه وهذا الكلام لخصناه لأبنائنا الطلاب من عدة روايات للحديث أو لحديث عبد الله بن زيد واردة عند الشيخين وعند الإمام أحمد وعند أصحاب السنة وفي حديث مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ومن هنا نعرف أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث هي التي كانت سببا في تشريع الأذان بل وفي صفة الأذان في نفس الوقت. بعض الفقهاء لهم استدلال طيب على مشروعية الأذان بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذوروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهل الأذان يشرع لجميع الصلوات لا الأذان عند المالكية يشرع للجماعة في الفرائض الخمسة وفي صلاة الجمعة ومعنى الجماعة أنه لا يشرع للفرد، يعني لا يسن في حق الفرد. وإن كان بعض العلماء قالوا بمشروعيته للفرد حين يكون في مكان خالي ونحن ومعنى أن الأذان يشرع لهذه الصلوات أن ما سوى ذلك من الصلوات كالكسوف والعيدين ونحوها لا يشرع فيه الأذان وهنا الحقيقة تقسيم جميل للإمام الماوردي وهو من أئمة الشاشعية آثر من به هنا لاستفادة حيث قسم رحمه الله الصلوات من حيث مشروعية الأذان لها وعدم مشروعات إلى ثلاثة أقسام قسم من السنة لها الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة وهي الصلوات المفروضة وقسم من السنة ينادى لها الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة وذلك كالعيدين والخسوفين والاستسقاء فلا يجب فيهما أو فلا يجب فيها الأذان اقتداء بالسنة فيها لماذا؟ قال لأن الأذان لها ادخال في الشك على السامعين في الدعاء إليها وإلى صلاة الوقت قال وقسم ليس من السنة لا أذان لها ولا نداء وهو ما سوى القسمين من النذور والسنن والنوافل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى سنته وإلى نوافله من غير أذان ولا نداء. وحين نتكلم عن صفة الأذان نقول إن الأذان عند المالكية ومن وافقهم مثنى مثنى حتى في لفظة الصلاة خير من النوم الواردة في أذان الصبح خلافا لمن يرى أنها مفردة إلا في الجملة الأخيرة من الأذان فهي مفردة باتفاق المذهب والأذان يكون مرتان وبأرفع صوت لدى المؤذن عقم التكبير المرتفع لخفضه صوته بهما دون التكبير لكن يشترط الإسماع وإلا لم يكن آتيا بالسنة لأن الهدف من الأذان الإسماع للناس ويكون صوت المؤذن في الترجيع مساويا لصوته في التكبير بلا فصل بين كلماته بفعل أو قول غير واجب ويكون الأذان مجزوم الألفاظ أي موقوف الجمل ساكنها وذلك لأجل امتداد الصوت وجمل الأذان عند المالكية 17 كلمة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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وهكذا مرتين مرتين لا يرفع بالتشاهد من صوته ثم يرجع فيقول رافعا الصوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهكذا حي على الصلاة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 كرد السلام وتشميت العاطس ولكن قد يجب الفصل كما لو فصل لإنقاذ أعمى بالقول أو الفعل أو طفل سيقع في نهر أو بحر أو نحو ذلك فإن فصل والحالة هذه عمدا أو سهوا ينظر إن كانت طالت مردة الفصل يبتدئ أذانا جديدا وإلا فلا ما عن وقت الأذان فنقول وبالله التوفيق ان وقت الاذان عند علماء المذهب هو وقت دخول الصلاة المكتوبة بمعنى ان من اذن قبل دخول الوقت لا يجوز ذلك ويبطل الاذان لان الفائدة منه غير متخصرة هذا الكلام في الصلوات الاربع عدا صلاة الفجر لان صلاة الفجر فيها خلاف في المذهب يغير المذهب والمذهب على زواذ الأذان لها قبل دخول وقتها أو استحبابه ويكون ذلك في أول السدس الأخير من الليل فيكون الأذان سنة وتقديم الأذان مستحب ووقع خلاف في المذهب في إعادة الأذان عند طروع الفجر أو عدم إعادته انتقل المصنف رحمه الله يتكلم بعد ذلك عن شروط الأذان ومن دوباته. وتحديدا شروط صحة الأذام وما يتعلق به من المندبات فقال رحمه الله وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وقال عن المندبات وندب متطهر صييت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار شروط صحة الأذان عند المذهب أو في المذهب أربعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة بمعنى أن الأذان لا يصح من الكافر لأن الكافر ليس أهلاً للعبادات ولو أن الكافر عزم على الإسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلماً عن التحقيق بمعنى لو أن الكافر عزم على الإسلام مجرد عزم فقط ولم يشرع فيه أو لم يسلم باللغة أو لأن الكافر لو أن الكافر أذن، أذان الكافر مشتمل على النطق بالشهادتين والتوحيد نحو ذلك، ومع ذلك لا يعد بهذا الأذان لا لا يجوز منه هذا الأذن، وإن كان بعض المحققين يرى أن بمجرد أذانه يكون قد دخل في الإسلام، لكن العبرة هنا بالقصد أو بالنية، شرط البلوغ وشرط العقل. حتى ينتفي أذان المجنون وأذان الصبي حيث لا تمييز لهذين وينتفي أيضا أذان السكران الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراؤكم. دللت الحديث ظاهرة على إن الصبي والمجنون والسكران ونحو ذلك وكذا الكافر لا يصح منهما او لا يجوز لهما ان يؤذن كذلك الاذان فيه مش... الاذان مشروع للإعلام والإعلام لا يحصل بقول الصبي لان الصبي لا تقبل خبره ولا روايته في المذهب واذان الصبي عند كثير من العلماء او عند بعض العلماء لا بأس به اذا اعتمد في خبره على باله شرط الذكورة ان الاذان لا يصح من المرأة ولا الخنفة والخنثى هو من اجتمع فيه علامات الذكور وعلامات الأنوثة، فالاذن لا يصح من المرأة ولا من الخنثى، لأن الأذن منصب من مناصب الرجال كالإمام والقضاء، وكما أشرنا منذ لحظة، فإن شرط البلوغ يترتب عليه عدم صحة الأذن من الصبي إلا إذا اعتمد فيه أو في وقته على شخص بالغ. ونقول أبناء الطلاب لنزيد الأمر إضاحا إن الأذان مراد به الإعلام وذلك برفع الصوت وبعدالة المؤذن ونحو ذلك ومن هنا اشترط العلماء هذه الشروط وبعض العلماء اشترطوا شرط العدالة وقالوا لا يصح أذان الفاسق ولكن جمهور المذهب على هذه الشروط الأربع الأصلية أما عن مندوبات الأذان فهي كثيرة في المذهب نريد لكم منها ما أورده المصنف رحمه الله فيندب المؤذن الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر كذلك يندب المؤذن أن يكون حسن الصوت مرتفعا ليكون أوقع في النفس مسألة حسن الصوت لا دخل للمرء فيها لأن هذا شيء خلقه الله عز وجل ولكن ينبغي على الإنسان أن يحسن صوته بقدر الإمكان وإن كان حسن الصوت يتأتى بتدريب أو بتعليم أو بتناول مشروب معين ونحو ذلك فلا بأس أن يستعمله إنسان كذلك ارتفاع الصوت يتحكم فيها الإنسان ما لم يكن ذلك لمرض أو ألم به فحسن الصوت وارتفاعه أوقع في نفس السانع ولهذا كما ذكر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك. من من مستحبات الأذان أيضاً أو مندوباته أن يؤذن الإنسان في موضع مرتفع بحيث يكون أذانه أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها ولذلك كانت العمارة الإسلامية في جميع عصورها أو في معظم عصورها يشتغل فيها بناء المسجد على المنارة بل إن المنارة عنصر أساسي من عناصر بناء المسجد لأن المؤذن كان يصعد على المنارة في الزمن الماضي ويؤذن فيبلغ صوته الأفاق أما الآن فالحمد لله فقد استعملت مكبرات الصوت التي توصل الأذان إلى ألعد مدى يتخيله الإنسان وانتشرت تلك الوسائل وذلك بفضل الله عز وجل الذي أتاح لنا مثل هذه الوسائل التكنولوجية لنستعنى بها على تبليغ كلمة الله عز وجل وتبليغ دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم من مندوبات الأذان أيضا أن يكون المؤذن قائما فلا يؤذن المرء وهو جالس أو متكئ أو متجع إلا إذا وجد له عذر يمنعه من ذلك ولو وجدنا شخصا يستطيع الأذان من قيام وشخصا يستطيع الأذان من جلوس فليؤذن الذي الذي يقوم للأذان لا الذي يجلس كذلك من المستحبات الأذان وهذا يتعلق ليس بالمؤذن وإنما يتعلق بسامع الأذان يستحب لسامع الأذان الترديد، وذلك أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى منتهى الشهادتين ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي, ص... عبد الله بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بي عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي والحديث سبق تخريجه ولكن لا يشرع له أن يحكي الأذان في الحي علتين بل يبدلهما لحوق علتين ولا يحكي الصلاة خير من النوم في مذهب يقولون يقول بذل الصلاة خير من النوم صدقت وبررت مذهب المالكية لا يحكيها ولا يبدل فيها شيئا مطلقا ظاهر المشهور في المذهب أنه لا يحكي التكبير والتهليل الأخير أيضا مع أنه ذكر ولكن مقابل المشهور أنه يحكيه من مندوبات الأزان متابعة المؤذن في الحكاية مثنى مثنى فلا يحكي الترجيع إلا إذا لم يسمع التشاهد الأول ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع التكبير أن الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع ويحكيه السامع ولو كان متنفلا أي مصليا صلاة النافلة يعني لو إن الإنسان مصلي تحية المسجد والأذان يؤذن فيحكيه أيضا فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحة إن أبدل الحي على تين بحوق لتين وإلا بطل كان حكى لفظ الصلاة خير من النوم كذلك إن أبدلها بما مر من الكلام لأنه صدقت وبررت لأنه كلام بعيد من الصلاة لا إن كان مفترضا فيقرأ له حكاية الأزان ويحكيه بعد الفراغ يعني يشرع للإنسان أو يستحب للإنسان إذا كان في صلاة نافلة أن يرد خلف المؤذن بالضوابط السابقة يحكي كذا ولا يحكي كذا أو ولا يستبدل لفظة الصلاة خير من أنهم بلفظة صدقة وبررت التي قالها بعض علماء الشافعي لكن إذا كان الإنسان في صلاة فريضة فلا يحكي الأذان مطلقا على سبيل كراهية يعني يكره الله حكاية بعد الفراغ يحكي من مندوبات الأذان أيضا المنفرد أو الجماعة في السفر خاصة الجماعة لو كانت قليلة مثلا أن يؤذموا في الأرض الفلاح بشرط أن لا لا تكون الجماعة تطلب غيرها بمعنى جماعة قليلة تريد أن تلحق بركبها بجماعة كبيرة في هذه الحالة إذا كانت تطلبها لا يشرع لها الأذان حتى يلتأم شمل الجماعتين ويؤذن أذان واحد لكن إن لم تكن تطلب غيرها بأن كانت هذه رفقة وهذه رفقة أو هذه قافلة وهذه قافلة فحينئذ يستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا والدليل على استعباد الأذان لأنثال هؤلاء حديث سيدنا مالك بن الحوير رضي الله عنه وارضاه هو حديث متفق عليه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذيها ثم أقيم وليأمكما أكبركما والحديث فيه أحكام أخرى غير الأزاب فيه تقديم الأكبر في الإمامة في مشروعية الإقامة في إن الأذان لا يشرع إلا عند حضور وقت الصلاة فيه الأمر بأذان الجماعة القليلة حتى ولو كان اثنين وهي أقل الجماعة والحقيقة ابناءنا الطلاب لو تبصرنا هذا الحديث جيدا أو هذا الحكم المستقى من الحديث الشريف لو تبصرناه جيدا لوجدنا لو أن أذان المنفارد أو الجماعة القليلة في السفر يحقق عدة فوائد منها الدعوة للصلاة حتى تبلغ الغير تبلغ الإنسان الساهي تبلغ الإنسان النائم تبلغ الإنسان المنشاغل في رعي ونحوه منها كذلك طرد الشيطان من الموضع وإذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وفي البيت وفي المدينة وفي القرية ونحو ذلك لطرد الشيطان فإذا كان الإنسان في أرض فلاه فإن طرده للشيطان يكون أفضل لا سيما إذا كان المرء خاليا أو كانت الرفقة قليلا كذلك الأذان ذكر من الأذكار ينبغي التعاون عليه انتقل المصنف بعد ذلك يتكلم عن جائزات الأذان أو الأمور التي تجوز في الأذان وكذا الأمور التي تقره فيه فقال عن الجائزة وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه كملبن. وإقامة راكب أو معيد لصلاته كأذان جائزات الأذان وهي الأمور المباحة للمؤذن أن يفعلها أو الأمور المباحة في الأذان نفسه ويكون الخطاب فيها متعلق بالجماعة يجوز أن يؤذن الأعمى يجوز أن يؤذن المرء الأعمى فالعمى ليس عذرا من الأعذار التي تمنع أو ليس عيبا من العيوب التي تقضح في المؤذن بشرط إذا أن يكون في ذلك تابعا لغيره فيه أو يقلد في دخول دخوله ويقتثقة يعني يكون عنده ما يعلم به الأدلة وإذا كان ذلك فيما مضى فالآن والحمد لله وجدت من التوقيتات ومن الساعات التي يستعملها العميان ما يعرفهم وقت الأدان وقت الأذان بالضبط والأدلة متواترة بأذان سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه وأعمى مثل حديث إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وتواترت العصور الإسلامية على اتخاذ على أنه يجوز الأعمى أن يؤذن لا سيما لو كان هذا الأعمى أنضع صوتا عدلا حسن الصوت مرتفع الصوت ملازما للمسجد ونحو ذلك كذلك يجوز أن يتعدد المؤذن في المسجد أو في غير المسجد في الحضر والسفر يعني يجوز أن يكون هناك أكثر من مؤذن ويجوز أن يكون مؤذن لكل وقت من الأوقات يعني نتخذ مؤذن للفجر ومؤذن للظهر ومؤذن للعصر وهكذا ويجوز أيضا في الأذان ترتب المؤذنين على التعاقب وذلك بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤدي إلى خروج الوقت إلا إذا كان ذلك في صلاة المغرب فيكره يكره الترتبهم على التعاقب إن واحد يؤذن والثاني يكمن بعد لماذا؟ قالوا لضيق الوقت في صلاة المغرب لكن لو كان يؤدي إلى خروج الوقت يقينا يبقى يمنع كذلك يجوز أن يجتمع عدد من المؤذنين بأن يؤذنوا سويا في المغرب وغيرها كل منهم يبني على أذانه ويبتدئ من حيث انتهى الآخر أو كل يؤذن ولا يعتد بأذان صاحبه بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تقطيع اسم الله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يجوز أن يقول شخص الله أكبر الله أكبر, أكبر واللي بعده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا وهي صورة لا تحدث في الواقع المعاصر ولكن لو اضطررنا لها أو أردنا أن نفعلها على سبيل الأخذ بهذا الرأي الفقهي فلا بأس ولكن هي تثير شكاً ولبساً في نفوس السامعين وقد يعتبرها نوع من التلاعب لأن كثير من الأحكام الفقهية أبناءنا الطلاب وهذه ننبه عليها جيداً ليس كل ما ندرسه ولا كل ما نتعلمه ولا كل ما نقرأه أو نقف عليه من أراء فقية يصلح أن نقوله أن نقوله لعامة الناس فهناك أناس يتشككون في كثير من الأمور لمجرد أن تخبره برأي فقهي يكون هذا الرأي معتبر وله مكانته إلا أنه لم يسمع به في حياته مرة واحدة فهذه الصورة وإن كانت جائزة لكن لا نستعملها في الواقع مسألة تعدد المؤذنين نعم لا بأس أن نأخذ مؤذن لكل صلاة من الصلاة لكن أن نعد المؤذنين في أذان واحد هذه تشير شكاً ولبساً في النفوس كذلك من جائزات الأذان أن يقيم شخص غير المؤذن ولكن الأفضل أن يقيم المؤذن بعض الناس يشددون في هذا الأمر ممن لا دراية لهم بأحكام الفقه فيقول من أذن فليقم ولا بد ولا بد وفقناك حديث في ذلك الأمر ويرد حديث وإن كان في الحديث مقال لبعض العلماء الملكية يرون أنه لا بأس أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر وأن كان الأفضل أن يؤذن أن يقيم المؤذن كذلك يجوز لمن يسمع الأذان أن يحكيها قبله بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به من باب التهيئة والترديد يجوز أيضا في الأذان اتخاذ الأجرة على الأذان وحده او اتخذي الاجر على الاذن مع الصلاة صفحة واحدة او اتخذي الاجر على الادان والصلاة او على الادان وحدها، او اجر على الاذان والاقامة والصلاة كل ذلك جائز في المذهب بدون تفرقى ما بين اغذاء mud من بيت المال او اغذا من عامة الناس والحاكيكي ان مسألة الاجر على الاذان فيها خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء يرون أخذها بقيود مثل المتأخرين من الحنفية والملكية والشفعية والحنبلة في رواية يجوزون أخذ الأجرة على الأذان كما ذكرنا حتى الإمام ابن حبيب من الملكية يرى عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان من أحد الناس ولكن تؤخذ من بيت المال لكن جمهور المذهب يرون أنه لا فرق بين أن تأخذ الأجرة من بيت المال أو تأخذها من أذان من, من, من مال الناس مسألة الأجر على الأذان فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن من آخر ما قال سيدنا عثمان بن أبي العاص إن من آخر ما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. ولكن الذين أجازوا الأجر على الأذان استدلوا بأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجر عليه كسائر الأعمال كذلك المسلمين بيهم حاجة إلى ذلك وقد لا يوجد شخص متطوع وإذا لم يدفع له الأجر يعطل الأزام ولذلك نرى وجاهة الرأي الذي يقول إن الأجر على الأزام جائزة ومن هنا أبناءنا الطلاب جرت العادة في بلاد الإسلامية قديما وحديثا على تعيين الدولة للمؤذن والإمام وعامل المسجد ونحو ذلك من الوظائف التي تتعلق بالشعائر الدينية. أما عن مكروهات الأذان، فنقول إشارا لما ذكره المصنف فقط أنه يكره أخذ الأجرة على الصلاة وحدها. وهذه المصنف أوردها هنا من تتمة الكلام وكان حقها أن ترد في الصلاة أو ترد في الإجارة. يقرأ أن يأخذ الإنسان أجر على الصلاة وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لكن من بيت المال لا بأس أو من وقف المسجد لا بأس ولا كراها لأنه من الإعانة لا الإجارة. كذلك يقرأ السلام على المؤذن كما يقرأ إلقاء السلام على المنبي في الحج أو العمر ويقرأ على قاد الحاجة والمجامل لزوجته والسلام على أهل البدع والمشتغل بالله كالشترنج ونحوه وأهل المعاصي لا في حال المعصية ويقره إلقاء السلام على الشاب غير مقشية الفتمة ولا يقره في المذهب إلقاء السلام على المصلي أو المتظهر أو الآكل أو قارئ القرى وهذا كلام واسع يرد في باب الأداب الشرعية خاصة في باب السلام يقره للراكب أن يقيم الصلاة يعني يقره للإنسان أن يكون راكبا دابة أو آلة من الألات يقره أن يقيم له الصلاة وهو على هذه الهيئة لماذا؟ لأنه سينزل ويعقل الدابة أو يطفئ الآلة التي يستقلها ويصلح متاعه وفي ذلك نعمل التطوير والفصل بينها وبين الصلاة والسنة أن يتصل الأمر للصلاة بالإقامة تكره إقامة الصلاة لمعيد الصلاة لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلىها فذ يعني الإنسان لو أعاد الصلاة ليحصل فضل الجماعة يكره له أن يقيم للصلاة لهذه الإعادة بخلاف من أذن ولم يصلي هذا له أن يؤذن للصلاة بموضع آخر ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن أحكام الإقامة والإقامة كما قلنا مرتبطة بالأذان فقال رحمه الله وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت المرأة شرا فحسن وليقم معها أو بعدها لقدر الطاقة الإقامة هي النداء للصلاة أو النداء للبدء في الصلاة وهي مثل الأزان تماما هي مأخوذة من المصدر الفعل أقامة يقيم فهو مقيم ويقال في اللغة أقامة الصلاة أي نادى لها بنفس ألفاز الأزان مع اختلاف يسير والفقهاء مختلفين في حكم الإقامة تبعاً لاختلافهم أيضاً في حكم الأذان وجمهور العلماء يرون أن الإقامة سنة مثلها مثل الأذان استدلالاً بحديث عمرو مالك بن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنى ثم أقيمة وليأمكما أكبركما فإقامة الصلاة في المذنب سنة عين على كل ذكر بالغ عاقل يصلي سواء كان يصلي فذا أو يصلي مع نساء فقط أما في حق جماعة الذكور البالغين فهي سنة كفاية صفة الإقامة في المذنب الإفراد حتى ولو في لفظ قد قامت الصلاة ويستثنى من الإفراد التكبيرتين الأولى والثانية حيث يثنيهما في الفرض ولا يثنيهما في النفل وتبطل الإقامة في مذهب المالكية لو أن الإنسان شفعها أو شفع معظمها الدليل على صفة الإقامة الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة من المندوبات من أحكام الإقامة أيضا أنه يندب للإمام تأخير الشروع في تكبير الإحرام بعد الإقامة بمقدار تسوية الصفوف والاشتغال بالدعاء من الإمام والمأموم ونحو ذلك ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه يعني لا يتعجل الإمام في الشروع في الصلاة بمجرد سماع الفاظ الإقامة من الأحكام التي تتعلق بالإقامة أيضا أن صلاة تارك الإقامة صح حتى ولو كان تركها عام ولا إعادة عليه لا في النقر ولا في غير النقر فإن سجد لها قبل السلام بطلة بنعنى أن الإنسان لو ترك الإقامة وظن أن ذلك يؤثر على صلاته فسجد للسهوي لهذا الأمر بطلت صلاته من الأحكام أيضا أنه يصح للمرأة أن تقيم لنفسها سرا بل هو مندوب إليه كما ذكر بعض الشراح أما لو أن المرأة صلت مع جماعة فتكتفي بإقامة الجماعة ويسقط عنها الندب حينئذ ولا يجوز أن تكون هي المقيمة يعني للجماعة اللي فيها الرجال والنساء ولا تحصل السنة بإقامة المرأة لهم لأن يشترط في الإقامة نفس شروط الأزان وذكرنا سابقا إن أهم شروط الأزان شرط الذكورة لكن الإقامة بوصف السرية مندوب وعليه بعض الشراح مندوب فقط لوحده بعض الشراح يقولون لا السرية مندوب ثاني وهو الرأي الأظهر في المذهب من المندوبات أيضا استحباب الإقامة سرا للرجل المنفرد يعني إنسان إذا جاء ليصلي منفردا يستحب له أن يقيم في سره أو بمستوى معين من السر وسبق أن ذكرنا أن السرية والجهرية أو نذكر أن السرية والجهرية في المذهب فيها تفصيل يقحاش يقسمون الجهر إلى أدنى الجهر وأعلى الجهر ويقسمون السر إلى أدنى السر وأعلى السر ملكي يليوم تقسيمات طيبة في مثل هذه الأمور كتقسيماتهم في المياه وتقسيماتهم لللمس وتقسيماتهم للمس ونحو جهر كذلك تند بالإقامة للصبي لو كان يصلي لنفسه بمفرده أو لصبيان المثله مسألة القيام للصلاة متى يقوم الإنسان للصلاة لا حد لها في المسأل فيجوز للمصلي أن يقوم إليها أثناء الإقامة أو بعدها فالأمر متروك لقدر الطاقة ولا تحكم في ذلك كما يريده البعض أو كما يقوله البعض أنه لا يقوم من مجلسه إلا عند قول المؤذن عند قول المقيم حي على الصلاة أو حي على الفلاة أو لا يقوم إلا بعد أن يفرغ المسألة لا حد فيها وإن كان الأولى أن ينتظر برهة مناسبة ليفرغ الإنسان المستعد للصلاة ومسألة المدة بين الأذان والإقامة أيضا الأولى فيها الإنسان أن ينتظر حتى يفرغ المرء من حاجة من الحاجات أيضا روية عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته بمعنى أن الإنسان ينتظر مره معينة وبعض المساجد جرت فيها العادة على وضع لافتة أو ورقة معلقة على الحائط تحدد المدة ما بين الأذان والإقامة بثلث الساعة أو نصف الساعة أو عشر دقائق أو ربع الساعة أو نحو ذلك وهذا التحديد لا دليل عليه اللهم إلا أن يكون مرده إلى عرف أهل المسجد والجماعة الثابتة في المسجد وتراضاه الإمام وتراضاه المصلون على ذلك فلا بأس به أما عملية التحديد هذه فإنها تثير لبس وتساؤلات في النفوس وأحيانا يحدث بشأنها نزاع في بعض المساجد حيث يتدخل بعض المصلين المتعجلين فيقولون أقم الصلاة ويتناول الناس هذا الكلام من جنبات المسجد هذا يقول أقم الصلاة وهذا يقول تأخرنا على أعمالنا وهذا يقول تأخرنا على سفرنا ونحو ذلك مع إن الأذان منوط بنظر المؤذن والإقامة منوطة بنظر المقيم الإنسان لا يؤذن أو لا يقيم لا للصلاة إلا أنه حيث وجد الإمام أو استأذن الإمام وهناك في هذا الكلام كلام طيب للفقهاء في مسألة متى يقوم الإنسان للصلاة ومدة الانتظار ما بين الصلاة ما بين الأذان وما بين الإقامة وبالطبع لم يذكر المصنف هنا الأحكام المتعلقة بالدعاء ما بين الأذان والإقامة ويشرع الدعاء ما بين الأذان والإقامة لأن هذه من الأوقات المستحبة وبذلك أبنائنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام الأذان وأحكام الإقامة على حسب ما ورد في كلام المصنف الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته